فلم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعوا ناديه سندع الزبانيه كلا لا لا تطعه واسجد وقترب